بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت ا ل س ا ع ة وانشق القمر و إ ي روايه يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أ ه و ا ء ه م وكل أ م ر م س ت ق ل ولقد جاء 「今夜は何をして م れない ر مهطعين الى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه اني مغلوب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 كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر انا ارسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس ك أ ن ه م أعجاز نخل م ق ع ر فكيف كان ع ذ ا ب ونذر و ل ق د ي س ر ن ا ا ل ق ر آ ن ل ل ذ ك ر ف ه ل من و م الاسلاميه ا س م ا و الله ا ل ح س ن ه إ ن ا إ ذ ا لفي ضلال وسعر أ و ل ق ي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب نشر سيعلمون غدا من الكذاب ل ش ر إ ن ا مرسلو الناقه فتنه لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أنه ا ل م ا ء ق س م ب ي ن ه م ك ل ش ر ب محتضر ف ن ا د و ا م ا ل ا س ل ا ع ق ر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 عليهم حاصبا انا عَلَيْهِمْ ح ارسلنا ص ب ا إِنَّا أ عليهم حاصبا الا آل لوط نجيناهم بسحر نعمه من عندنا كذلك نجزي من شكر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 ولقد يسرنا ا ل ق ر آ ن للذكر فهل من م ذ ك ر ولقد ج ا ء لفرعون النذر كذبوا باياتنا كلها ف أ خ ذ ن ا ه م ركم خير براءة الزبر أولئكم من أم لكم في أم يقولون نحن جميع منتصر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 وكل صغير وكبير مستتر إ ن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر